والذين هم بآيات ربهم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجنة وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون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 حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذاهم إذاهم يجئرون لا تجئر اليوم لا تجئر اليوم إنكم من لا تنصرون. وَكَانَتْ آيَاتِهِ تُتَلَّى عَلَيْكُمْ فَكُونُوا مَعَ على الْأَعْقَابِكُمْ تَكِسُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِيرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدْدَبْرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَ أَهُمْ لَمْ يَأْتِ أَبَا أَهُمُ الْأَوَّلِينَ أم لم يعرفوا رسولهم فهم لغون كرون أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم من الحق ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم فرجاً فخرج ربك خير وهو خير الرزقين. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي